وشان وروقوم يخرجون من الريبه في كانهم جن مهطئين إلى الداعي يقول الكافرون ها يوم عصف كلبت لا مُم كُمو نُع فكَه قَتَامَ بُنُوّ إِنِّي مَغْلُوبٌ أَمْ أن طَيْرٌ أَيَم பத்த فالتقى الماء